فَلََّا فَفَلَ قَاوتُ بِالجُلُودِ قَالَئِ اللهَّهَ مُتَلِييقُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَْثَ مِن فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَتَ مِ وَمََّم فَإِنَّهُ مِن مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَتْلَ عَلَيْنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ